Jangan lupa like, Varam ha مساء الخير بيسعدني كثير أن أكون موجودة اليوم وشارك بهالحدث الجميل بيسعدني أكتر أن يكون الرأي له تأثير على نتيجة لملكة إن شاء الله تكون تستحق هاللقب مساء